قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بينهم وان الحرام ما امور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس من اتقى الشبهات فقد صبر على دينه وعرضه ونقع في الشوهات وقع في الحرام كالراع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك الحمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغطا إذا صالحت صالح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وي القلب رواه البخاري ومسلم نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومسار على نهجه واستنى بسنته ودعى بدعوته إلى يوم الدين وبعد هذا والحديث السادس من حديث الأربعين النووية للإمام الناوي عليه رحمة الله وحديث النعمان بن بشير وهذا الحديث من الأحديث التي ذكر أهل العلم أن عليها مدار الدين كما ذكرت من قبل وقوله عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس يعني أن الحلال المحض بين لاشتباه فيه وكذا الحرام المحض بين لاشتباه فيه وبين الأمرين بين الحلال البين وبين الحرام البين أمور تشتبه على كثير من الناس هل هي من الحلال أم من الحرام؟ وهذه المشتبهات التي تشتبه على كثير من الناس لا تشتبه على الراسخين في العلم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعلمهن كثير من الناس لم يقل لا يعلمهن الناس ولم يقل لا يعلمهن احد من الناس بل قال لا يعلمهن كثير من الناس وان كان هناك قليل يعلم حكم هذه الأمور المشتبهات منهم هم, هم الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك فيعلمون الحلال البين ويعلمون الحرام البين ويعلمون المشتبهات التي تشتبه على الناس يعلمون هل هي من الحلال أم هي من الحرام والأمور المشتبهات قد يكون سبب الاشتباه هو الجهل بها وعدم العلم بحكم الله جل وعلا فيها وقد تكون هذه الأمور المشتبهات من الأمور التي اختلف فيها أهل العلم وهذا وارد هناك بعض الأمور يختلف فيها العلماء هل هي حلال أم حرام يختلفون في حكمها فهذه مشتبهة فما اختلف في حله أو تحريمه فهو من الأمور المشتبهات. والله جل وعلا بينا في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمّة ما تحتاج إليه من الحلال والحرام. قال رب العالمين ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء. قال مجاهد وغيره يعني لكل شيء أمر به او نهوا عنه ولما ذكر الله جل وعلا الاحكام في سوره النساء لا سيما الاحكام المتعلقه بالاموال والابضاع يعني المتعلقه بالفروج قال الله جل وعلا في آخر السوره يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم والامور التي حرمها الله جل وعلا محدوده قليله بالنسبة للتي أباحها الله رب العالمين ولذا قال في سورة الأنعام وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فالمحرمات منصوص عليها وما سوى ذلك فهي من الحلال فباب الحلال واسع وباب الحرام ضيق وهذا الأمر لو استقرناه لطالبنا بنا وددناه كثيرا جدا وهذا يعني مما يحتاج المسلم إليه لكي يرد على من يتهم الإسلام بالتشدد والتعنت وانه يضيق على الناس مرا حياتهم ومعاشهم فليس الامر كذلك وهذا ما يتعلق بامر المأكولات والمشروبات والمعاملات الحرام فيه محدد ومنصوص عليه اما ما يتعلق بامر العبادات فالاصل فيه على التوقيف الاصل فيه انه لا يفعل الا بدليل ما يتعلق بامور المعاملات خلاف ما يتعلق بامور العبادات ما يتعلق بأمور العبادات الأصل فيه حديث عائشة السابق من احدث في أمر إن هذا ما ليس من فهو أما ما يتعلق بأمر الحلال والحرام وأمور المعاش وحاجيات الناس وعادات الناس واطعمتهم وأشربتهم وما يتعلق بمعاملتهم فالأصل فيه الإباحة والحلم إلا ما دل الشر على تحريمه وعليه كما ذكرت لك باب الحلال واسع في هذا الشأن أما الحرام فهو محدد ومنصوص عليه فالشاهد من هنا بأن الله جل وعلا بين لعباده كل شيء أمر به أو نه عنه للآيات التي ذكرتها لك في الحديث المعروف تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فالله جل وعلا ما ترك حلالا إلا بينه ولا حراما إلا بينه هذا الأصل لكن من أين يقع الإشتباه الإشتباه يقع من جهة أن هذا الحلال أو هذا الحرام قد يظهر لبعض الناس ولا يظهر لآخرين من هنا يقع الاشتباه عرفت ترتيب المسألة أن بعض الحلال وبعض الحرام قد يظهر بيانه لبعض الناس ولا يظهر لآخرين فيقع الاشتباه منها هنا أما الأمور التي اشتهرت وعلمت من الدين بالضرورة هذه تكون بينة وواضحة لكل الناس الزنا السرقه اللواط الكذب أكل الربا دع عنك بعد ذلك صوره قد يكون فيها اشتباه لكن الأصل أن الربا حرام فهذه من الأمور البينة الواضحة اكل طيبات من الزروع والثمار وبهيمة الانعام هذا من الحلال البين المعروف عند الناس ولا اشتباه فيه واضح اندكاح الزواج هذا من الأمور البينه الواضحة المشهورة عند الناس ولا اشتباه فيها أكل الميتة وأكل الدم أكل لحم الخنزير شرب الخمر هذه من الأمور البينة الواضحة عند الناس انها حرام ولا فيها لكن تبقى امور اخرى صور لهذه الاشياء قد تشتبه على كثير من الناس فلا يظهر لهم وجه الحلال او وجه الحرام فيها فعندئذ ماذا يكون يكون على المسلم ان يسلم فتوقف عنها حتى يستبين له الأمر وضحت فهناك أمور تشتهر بين أهل العلم ولا تشتهر عند عامة الناس فتكون عند أهل العلم من الأمور الواضحات البينات وتكون عند عامة الناس من الأمور المشكلات غير الواضحات مثال بيع العينة هذا يكون عند اهل العلم وطلابه من الامور البينات لكن عند الناس من الامور المشكلات التورق مثلا هذا يكون عند اهل العلم من البينات الواضحات لكن يكون عند العامه من الامور المشتبهات وقد تكون بعض المسائل واضحات عند بعض طلاب العلم والعلماء وتكون المشتبهات عند بعض طلاب العلم الاخرين وبعض العلماء الاخرين كيف ذلك بحسب ما عند كل واحد منهم من الدليل فبعضهم قد يكون عنده الدليل واضحا وبعضهم قد يكون عنده الدليل غامضا او قد يكون عنده الدليل لكنه يظن او لا يعرف انه صحيح لا يعرف ان هذا الدليل دليلا صحيحا وعند بعضهم دليلا صحيحا فيكون بينا عند هؤلاء ومشكلا ومشتبها عند هؤلاء عرفت الان مسائل الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات كيف تتفرع هذه المسائل على النحو الذي ذكرته لك لكن ما من مساله من مسائل الحلال والحرام حتى وان اشتبهت على الناس الا ويوجد في الأمة عالم عارف بحكم الله فيها فتكون هذه المسألة واضحه بينا عنده لا فيها فلا بد ان يوافق الحق رجل من اهل العلم وان اشتبهت على كثيرين من اهل العلم الاخرين اعيد مره ثانيه انه في أكثر المسائل اشكالا أشد المسائل اشتباها قد تشتبه على كثير من أهل العلم أنفسهم إلا أنه لا يمكن أن تشتبه عليهم جميعا فلا بد أن يقوم قائم بالحق عالم يوافق الحق في هذه المسألة فلا تكون هذه المسألة عنده من الأمور المشتبهات لماذا؟ حتى يبقى الأصل لا نخض فيه حتى يبقى الأصل لا نقضى فيه ما هو الأصل الذي لا نقضى فيه ما هو قول رب العالمين الذي ذكرته لك ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء لابد أن يكون بينا هذا الحق ولو عند واحد في الأمة وإلا لا يمكن أن تضل الأمة بأسرها بجميع طوائفها عن معرفة الحق في مسألة من المسائل مثل ما يحدث من فتنه، لا بد أن يكون واحد من هؤلاء الذي هو على الحق لكن لا يكون أحد على الحق أبدا هذا مستحيل والأمر كما قال النبي عليه السلام تركتكم على محجة بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك لماذا ان رجل يقول حتى لا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الامصار والأعصار حتى لا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الامصار والأعصار في جميع البلاد وجميع الأزمان يهجر العمل بحق ما هذا لا يكون قد يروج الناس ويهيج الناس وتخترض عليهم الأفهام لكن يبقى عالم يقوم بالحجه حتى وإن اكتبهت المسألة على أكثر العلماء أنفسهم ولذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يعلمهن كثير من الناس فدل على أن من الناس من يعلمها ومن الناس من لا يعلمها فمن كان يعلمها من الناس فهي ليست بمشتبهة عندهم ومن لا يعلمها من الناس فهي مشتبهة عندهم والاصل ان المؤمن اذا اشتبهت عليه مسألة لا يعرف الحلال من الحرام فيها فانه يجتنبها ولا يخوض فيها لماذا لانه اذا اجتنب هذه المسألة فقد سلم لأنها إن كانت من الحرام قد سلم من الوقوع في الحرام وإن كانت هي من الحلال فعنده العذر وهو أنه لم يعرف أنها من الحلال فلا يؤاخذ به وإن كانت هي من الحلال المباح فليس بمأمور أن يأتي به إن كانت من الحلال الواجب عليه فعله فعنده العذر ما هو أنه لم يتضح له الحق ولم يظهر له الدليل ولم تتبين له الحجة فعندئذ تبرأ ذمته فيكون الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الناس هنا على قسمين قسم اشتبهت عليه الأمور ماذا فعل اجتنبها واتقاها ولم يقع فيها فهذا سلم وقسم عندما اشتبهت عليه الأمور تعجل ولم يتورع فوقع في الشبهات فهذا الذي وقع في الشبهات يوشك أن يقع في الحرام أما الذي اجتنبها واتقاها ماذا قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال فقد استبرأ لدينه وعرضه لم يفعل ما يخدش دينه ولم يفعل ما يمكن أن يتعرض عرضه بسببه للذم والعيب من الناس وهذا معروف في دنيا الناس معروف في واقع الناس لا سيما في المسائل التي تتعلق بالاعراض التي تتعلق بالنساء على وجه التحديد فان الانسان كلما كان حريصا على الابتعاد عنها والا يترخص فيها كان هذا انقى لعرضه واسلم لدينه اما اذا ترخص وتجوز وتساهل فيها فانه يوشك ان يقع في الحرام ويفتح على نفسه باب شر اما ان ينفرط عقد عفته فيقع في الحرام ويسلك سبيل الضياع فعندئذ وقع في الهلكه وقد يقع ولا يقوم واما انه ينتكس ويسعى الى ان يخرج من هذه الوهده ومن هذه الهوه فلا يستطيع فيعيش في صراع وفي ضياع والاصل ان المسلم يصدق مسجدك السلامه وعلماؤنا يقولون السلامة لا يعدلها شيء وهذا كلام من جربوا هذا كلام من جربوا امثال هذه الامور دائما الامور التي حولها قيل وقال وتفتح باب شك وريبة وشبهات دائما لا يسلم منها الانسان اذا وقع فيها واقبل عليها ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لما كان مع صفيه لما ذهبت اليه في معتكفه ثم اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبلغها الى حجرتها فراه صحابياه فقال النبي عليه الصلاه والسلام على رسلكما انها صفيه انها صفيه فقال يا رسول الله اوفيك نشك اوفيك نشك لا نشك في النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم انظر الآن الى فعل النبي عليه الصلاه والسلام واربط بين هذه الواقعه مع كلامنا الآن تجد عجبا ما هو العجب النبي عليه الصلاه والسلام لما كان مع صفيه الاصل ان هذا الفعل بالنسبه له حلال أم حرام أم من الأمور المشتبهات ما حلال يعني هو اصلا لا يدخل في الأمور المشتبهات في زوجته وهو نبي الأمة اذا هذه من الأمور التي لا هي داخلة في الحرام البين ولا هي داخلة في الأمور المشتبهات أمور من الحلال البين لكن اعتراها الريبة والشبهه ليست عنده وانما عند غيره فماذا قال قال انها صفيه وبين انها زوجته مع ان الصحابيين اعتذرا وقال اوافيكنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا من باب اولى اذا كان الانسان في موضع ريبه مع امراه لا تحل له من باب اولى الا يقع في مثل هذا فإنه إن حدث فلا يلومن إلا نفسه فلا يلومن إلا نفسه ويفتع على نفسه باب شر وباب هلك وإنسان لا يترخص هذه الأمور ويتساهل ويظن أن هذا مما يجوز أو أن هذا من الحلال البين يعني ليس بحرام فيقذت في الشيطان فيه وينفخ في روعه أن هذا مما أجازه الله جل وعلا وأباعه وهذا يكون أشد قبحا لماذا؟ لأن الفاعل عندئذ يزداد إصرارا على ما هو عليه فتزيل خدمه بعد ثبوتها ويسلك سبيل الضلال والهلاك والله المستعان إذا السلام لا يعدل شيء والإنسان لا يوقع نفسه في مواضع التهم ومن أوقع نفسه في مواضع التهمة فلا يلومن إلا نفسه. مكان سوء باب شر موطن فيه قيل وقال ماذا يجب على الإنسان يجتنب ويبتعد يشتنب ويبتعد لا سيما في زمن الفتن فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه يسلم عرضه ويسلم دينه. أما من وقع في الشبهات وقع في الحرام وهذا الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وضرب لذلك مثالا فالنبي قسم الناس إلى قسمين قسم عند الشبهات عندما تشتبع عليهم يجتنبها يجتنب هذه الشبهات هذا الذي بري وسلم وقسم يتعجل ولا تورع فيقع في الشبهات فيقع في الحرام وهناك قسم ثالث وهم العلماء الذين استبان لهم الحلال والحرام لم يدخلهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة لماذا؟ لأن هذه الأمور عندهم أصلا ليست من الشبهات هي من الأمور الواضحات البينات ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يتحرجون من الأمور المشتبه كانوا يتركون كثيرا من الحلال خشية أن يقعوا في الحرام كانوا يتركون كثيرا من الحلال خشية أن يقعوا INAM أحمد رحمه الله تعالى لا يشبع الرجل من الشبه سبحان الله لا يشبع الرجل من الشبه ولا يشتري الثوبة بالتجمل من الشبهة بمعنى لو أن الإنسان ليس عنده شيء معدم فقير لا يجد شيئا يأكله إلا شيئا فيه شبهة لا يجد شيئا يلبسه إلا شيئا فيه شبهة ماذا يفعل؟ يأخذ ما يدفع عنه الجوع فقط ولا يشبع منه يلبس ما يسد به عواتهم ولا يزيد لماذا؟ لأن هذا شبهه. فيجتنبه فما بالك إذا كان عنده من أنواع المطاعم وأصناف المشارب والملابس ما يكفيه كيف هو بعد ذلك يعمد إلى الأمور؟ المشتبهات فيدخل الحرام بعد ذلك في بطنه من حيث لا يشعر ولذلك مما ورد عنه رحمه الله تعالى أنه قال في التمرة يلقيها الطير قال لا يأكلها ولا يأخذها ولا يتعرض لها الشيء لأن الإنسان ليس مطالب العلم وأهل الديانه ينبغي أن يربوا أنفسهم على ذلك فإذا ربوا أنفسهم على مثل هذا فإنهم يجتنبون الحرام ويحفظون أنفسهم من الوقوع في الحرام لماذا؟ لأنه جعل بينهم وبين الحرام عجابا وحاجزا وهو أنه اجتنب الشبهات إذا من باب أولى يجتنب المحرمات قال الإمام الثوري عليه رحمة الله في الرجل يجد في بيته الأفلس أو الدراهم الأفلس جمع فلس قال أحب إليه أن يتنزه عنها يعني وجد الدراهم في بيته ولا يعرف هل هي له أم القيت في البيت أم لضيف كان عنده ووصلها منه لا يعرف مصدرها قال أحب إليه أن يتنزه عنها إذا لم يدري من أين هي وكان بعض السلف لا يأكل إلا شيئا يعلم من أين هو حتى يقف على أصله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل مثالا لهذه القاعدة فقال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه ألا وإن لكل ملك الحمى وإن حمى الله محارمه فهذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لمن وقع في الشبهات وأن من وقع في الشبهات اقترب وقوعه في الحرام فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المحرمات الحما الذي تحميه الملوك الملك يجعل له حما يحدد مسافة معينة حدودا معينة بين مقر إقامته وبين الناس فلا أحد يقترب من هذه المسافة وهذا القدر الذي حدده هذا الملك فمن اقترب من هذا الحماء جاء بأغنامه وأبقاره لترعى قريبا من الحماء فإنه لا يأمن أن تنفلت غنمة أو بقرة أو إبل من إبله فتدخل في حمى الملك فترعى في حماه فوقع في الحرام وقع في الممنوع محرم عليه فيتعرض للعقوبه من الملك ما الذي جاء بك هنا لكن لو انه ابتعد بعيدا فاذا انفلتت منه الغنم او الابل او البقر فانها لن تذهب الى هذا المكان الذي جعله هذا الملك حما له فهكذا رب العالمين محارمه لها حما ما حما هذه المحارم هذه الشبهات فلا تقترب من الشبهات حتى لا تقع في هذا الحرام وضح هذا المثال ألا وإن لكل ملك حما وإن حما الله محارمه والله يقول تلك حدود الله فلا تقربوها ماذا قال فلا تقربوها لم يقل فلا تقعوا فيها فلا تنتهكوها مجرد الاقتراب من حدود الله ممنوع حتى لا تقع في الحرام كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون والنبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث عند الترمذي وابن ماجه حديث عبد الله بن يزيد أنه قال يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما بأس به حذرا مما به بأس يترك الأشياء التي لا بأس بها خشيه أن تكون طريقا إلى المحرم والممنوع الذي حرمه الله رب العالمين قال أبو الدرداء رضي الله عنه تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام ابن رجب عليه رحمة الله تقول ويستدل بهذا الحديث على قاعده سد الذرائع قاعدة سد الذرائع وهو ان الانسان يحذر من كل طريق الى الحرام حتى لا يقاف الحرام فاستدل طائفه من اهل العلم بهذا الحديث على قاعده سد الذرائع الى المحرمات وتحريم الوسائل اليها لان هناك من الحرام ما لم يحرم لذاته وانما حرم لغيره فالحرام قسمان حرام لذاته وحرام لغيره الزنا حرام لذاته في اصله حرام في ذاته حرام لاثاره السيئه المترتبه عليه لكن هذا الحرام له وسائل له طرائق له ذريعه ما هي النظر عدم غض البصر الخلوه بالاجنبيه تبادل الحديث والمهاتفات معها هذا من وسائل الحرام فلما كان هذا وسيلة إلى هذه الفاحشة جاء الشرع بتحريمها وانا تأملت الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وعند النساء قالوا قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فجعل هذا سبيلا لهذا فغض البصر سبب لحفظ الفرج كما أن إطلاق النظري سبب للوقوع في الحرام والعياذ بالله قال النرجب عليه رحمة الله ويستدل بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم وسائل إليها ويدل على ذلك ايضا من قواعد الشريعه ذكر امثله قال تحريم قليل ما يسكر كثيره في الحديث ما اسكر كثيره فقليله حرام فقد يكون القليل غير مسكر لكن الكثير مسكر فحرم القليل لأن ما شرب القليل وإن لم يكن مسكرا سيستمرئه حتى يكثر منه فيقع في السكر فحرم لأجل هذا قال ابن رجب وتحريم الخروب الأجنبية وذكرت لك هذا وتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر سدا لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها قال ومنع الصائم من المباشرة إذا كانت تحرك شهوته لأنه ذريع إلى أن يقع في إتيان زوجه فيفسد صومه وهذا حرام لا يجوز فالحرمة ليس في أنه اتى أهله فهي حلال له لكن لأنه فعل هذا الحلال في وقت نهي وهو أنه صائم والسبب في ذلك انه تساهل في المباشرة ويعلم ان المباشرة والملاعبه تحرق شهوته فيجب عليه ان يمتنع واضح قال ابن رجب ومنع كثير من العلماء مباشرة الحائض فيما بين سرتها ورقبتها الا من وراء حائل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مرأته إذا كانت حائضا أن تتزر فيباشرها من فوق الإزار وهذا كله حتى لا يقع الإنسان في الحرام فيما حرمه الله جل وعلا عليه ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الصالح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وهذا فيه إشارة إلى أن صلاح البدن بصلاح القلب صلاح الجوارح بصلاح القلب فإن القلب إذا اجتنب الحرام اجتنبت الجوارح الحرام لأن بداية الوقوع في الحرام إنما تبدأ من تساهل القلب فيها تقع في القلب الشبهه فترتب على ذلك الوقوع في الحرام بهذه الجوارح سيما ما تعلق بالمعاصي المتعلقة بالشهوات لأنها سريعة النفوذ إلى القلب فإذا ما حصن الإنسان قلبه منها فتسلم جوارح وإذا تساهل فيها بقلبه فيفسد القلب فتفسد الجوارح ولذا بعض اهل العلم يقولون بأن القلب ملك الأعضاء والأعضاء هي جنوده والجنود تكون طائعة لملكها تكون طائعة لملكها تنفذ اوامره فإذا ما كان القلب سليما وصالحا تكون الاوامر صالحة فتفعل الجنود ما امر الملك به من الاعمال الصالحة واذا كان القلب فاسدا فانه يأمر الجوارح بفعل الاعمال الفاسدة فيتوقف على ذلك فساد العمل ولا ينفع عند رب العالمين ولا يصلح العبد إلا إذا صالح قلبه كما حكى رب العالمين عن خليله إبراهيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه قائلا اللهم إني أسألك قلبا سليما وابن القيم عليه رحمة الله في إغاثة اللهفان وارجعوا استفيدوا من هذه الأبواب إغاثة اللهفان من مصائب الشيطان من أروع ما كتب الإمام ابن القيم قسم هذا الكتاب على ثلاثة عشر فصلا أول اثنى عشر فصلا كانت بمثابة تمهيد للفصل الثالث عشر الذي فصل فيه ما اراد في هذا الكتاب واول 13 فصل يعني انك تتجاوز 100 صفحة او اقل وبقية الكتاب الفصلي الثالث عشر تكلم فيه حول ما يتعلق بالقلوب واقسام القلوب ومادة حياة القلوب وادويه القلوب والقلب السليم والقلب المريض والقلب الميت، وبيّن تعريف كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة، وبيّن بأن القلب السليم هو القلب السالم من الشهوات والشبهات، ليست فيه آفة، وأن القلب المريض فيه مادة حياة ومادة موت، سبب من أسباب الحياة وسبب من أسباب الموت، العراق والتدافع بين مادة الحياة وما بين مادة الموت فيكون القلب على حسب الغالب واضح والقلب الميت الذي ليست فيه مادة حياة قلب المنافق، قلب الكافر والعياذ بالله فالقلب السليم هو القلب السالم من آفات الشهوات والشبهات كما ذكرت لك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويقول في دعائه اللهم إني أسألك قلبا سليما وقال الحسن لرجل داوي قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي إلا بصلاح القلوب وأن تكون مستقيمة على طاعة رب العالمين نكتفي بهذا المقدار هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين